ما هو المعنى الذي من أجله أمر الله نبيه أن يشاورهم مع ما تعلمون من كمال عقنه وجزان ترأيه كيف نعمات هات ثلاثة أولا هذا في غير ما أنزل عليه فيه هذا المعنى المشاورة أما في ما أنزل عليه فيه فلا فيأخذ بالآية وما وحي إليه نعم طيلة لأجل تطيب قلوب أصحابه حسنت نعم إعلام من أجل إعلامهم ببركة المشاورة وأن فيها بركة نعم حسنت ليستنى به من بعده من خلفائه وحكام المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم فيما لم يكن فيه نص أمرهم شورى بينهم تشاورون ويجمع لهذه المشورة من من الذي يجمع لهذه المشورة جميع الناس أهل الحل والعقد أحسنته هم الذين يجمعون لهذه المشورة, المشورة ومنه تعلم أن هذه المشورة الموجودة الآن باطلة لأنها ليست مبنية على كتاب ولا على سنة مبنية على الرأي والرأي الآخر كل واحد يقول رأيه سواء كان حق ولا باطل قل بس قل رأيك ونحن ننظر فيه ولو كان زندق هذا الرأي ففيه احترام عند المتأخرين للرأي والرأي الآخر احترام عندهم تبجيل للرأي والرأي الآخر ما فيه احترام إلا الآراء التي هي قريب من الصواب والآراء مأخوذة أو مبنية على الكتاب والسنة المأخوذة من هذا الشيء، أما أراه منحرف ضال بعيدة عن كتاب والسنة هذه لا ي لا يعبى بها ولا يجوز الأخذ بها والكتاب والسنة ليس برأي ليس برأي وإن المقصود أراه قريبة إلى الحق قريبة إلى الحق كتاب والسنة وحي ما هو رأي ولكن المقصود آراء قريبا الصواب، فهذه المعتبرة فإذا عزمت فتوكل على الله ما هو العزم أعتقد القلب عقد القلب على الشيء لا بس توب تمام من أجل تعرف إيش المقصود عقد القلب على الشيء على الشيء أحسنت فتوكل على الله ما هو التوكل تفويض أمر إلى الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع دفع المضار يفوض أمر إلى الله جل وعلا في جميع شؤونه فلا يعتمد على نفسه والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه إذا اخترت رأيا من هذه الأراء ورأيته أغرب للصواب فلا تعتمد عليه توكل على الله بعد ذلك لا على هذا الرأي ما هو الدليل على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى فإن الأشاعر ينفونها وأهل السنة يثبتونها عندهم دليل ولما عندهم دليل آه آه إن الله يحب المتوكلين أحسنت هذه الآية التي بين أيدينا إن الله يحب المتوكلين صفة المحبة ثابتة لله تنيع مجلانه كغيرها من الصفات ليس كمثله شيء فيها بسم الله قال رحمه الله قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذه آية عظيمة إن ينصركم كما فعل سبحان في بدر مع أن عدوكم أعظم عددا وعددا ومع ذلك نصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم فلا لكم ربكم سبحانه ولو اجتمع من بأقطارها عليكم إذا كان النصر من الله جل وعلا وكان النصر حنيفا لكم فلا غالب لكم كما رأيتم في بدر وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده حصل لكم ما حصل في أحد فمن نصركم ومن يستطيع أن ينصركم فلا ناصر إلا الله سبحانه وتعالى ولا غانب إلا الله جل وعلا هو الذي ينصر هو الذي يمكن أولياءه من الغلبة على المشركين وعلى الكافرين وإن يحصل خذلان فمن الذي ينصركم إن حصل خذلان لكم فإذا الشخص لا يعتمد على قوته فينتفي من القوة ومن الحول فلا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو اللائق بالمؤمن أنه ينتفي تماما من الحول ومن القوة فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل وعنى فلا يحول بينك وبين المعاصي وبينك وبين تمكن عدوك منك إلا الله ولا قوة لك على عدوك وعلى الطاعات إلا بالله ما أعظمها من كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فلا يحل بينك وبين المعاصي ولا يح بينك وبين تمكن الأعداء منك إلا الله ولا قوة لك على الطاعة وعلى عدائك إلا بالله كل ذلك مرجعه إلى الله جل وعلا فهي كلمة عظيمة فيها تفويض الأمر إلى الله جل وعلا والتوكل عليه وإسناد الأمور إليه واصحاب رسول الله هم أعلى الناس بالله سبحانه وتعالى لذلك تجدهم في غالب معاركهم منتصرين على عدائهم وإن حصل لهم شيء من هذا خلاف هذا فهو ابتلالهم ويتخذ الله شهداء منهم يبتلالهم أو لبعض الأمور أراد الله أن يؤدبهم عليها تأديبا من الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله قوله تعالى إن ينصركم إن ينصركم الله يعنكم أن يعنكم الله ويمنع ويمنعكم من عدوكم هذا معنى النصر إن يعنكم الله ويمنعكم من عدوكم فلا غالب لكم والنصر كما يقول ابن فارس هو العون قال ابن فارس النصر العون فإن يعينكم الله ويمنع أعداءكم منكم فلا غالب لكم فهذا معنى النصر أن الله يعين أولياءه ويمنع أعداءهم منهم فلا غالب لكم مثل يوم بدر فلا غالب لكم كما حصل ذلك في يوم بدر هل غلبتم؟ ما غلبتم مع أن العدو كما علمتم أكثر عددا وأعظم عددا ومع ذلك ما استطاع منكم وما ممكن منكم أو ما استطاع عليكم وما مكن منكم لأن الله نصركم هناك ومن نصر إلا من عند الله فإن ينصر الله أحدا فلا يستطيع أحد أن يغلبه قال فلا غالب لكم مثل يوم بدر وإن يخذلكم يترككم فلم ينصركم كما كان بأحد يعني فمن الذي سيعينكم كما سيأتي بالآية فمن ذا الذي ينصركم من بعده قال وإن يخذلكم يترككم فلم ينصركم كما كان بأحد والخذلان القعود عن النصرة والإسلام للهلكة هذا هو الخذلان القعود عن المصرة والإسلام للهلكة فهذا معنى الخذلان والخذلان عند أهل السنة بنحو هذا هو أن يترك الله سبحانه وتعالى العبد ونفسه فهذه خذيلة خذله الله سبحانه وتعالى وبمعنى آخر كما ذكر ابن القيم هو أن يخلي الله بين العبد وبين نفسه ويكله إليها هو أن يخلي الله سبحانه وتعالى بين عبد وبين نفسه ويكله إليها فهذا خذلان إذا فعل الله بك هذا فاعلم أنه قد خذلك يخلي بينك وبين نفسك ويكلك إليها إلى هذه النفس الشريرة الأمارة بالسوء فهنا قد حصلت لك خذيلة كما هو حال كثير من الناس مخذول ما حيل بينه وبين ما يشتهي من المعاصي ما حيل بينه وبين المعاصي هذا مخذول الذي تراه في المعاصي غارقا وعلى المعاصي مقبلاً، هذا مخذول ما أعين على الطاعة وموفق وهكذا أيضا كافر مخذول ما أعين على الإسلام وما وفق الإسلام. فهذا هو الخذلان عند أهل السنة أن يخلي الله بين العبد وبين نفسه ويقله إليها والتوفيق على خلاف هذا هو التسهيل والتيسير والمعونة عند أهل السنة التوفيق هو التسهيل والتيسير والمعونة وهذا كله على خلاف ما عند الأشاعرة فإن الأشاعر يعرفون التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة خلق القدرة على الطاعة والخذلان هو عكسه عدم خلق القدرة على الطاعة وهذا مو صحيح بل التوفيق هو التسهيل والتيسير والمعونه هذا هو التوفيق والخذلان عكس هذا أن يخني الله بينك وبين نفسك ويقلك إليها هذا خذلك الله سبحانه وتعالى أما لشاعر لهم تعريف آخر للتوفيق هو خلق القدر على الطاعة والخذان عدم خلق القدر على الطاعة حتى من حيث المعنى صحيح حيث المعنى صحيح فإن القدر سابقة على الطاعة والتوفيق سابق قصدي التوفيق سابق على هذا الشيء وهم يجعلون خلق القدرة توفيق سابق على هذا الأمر والمصنف هنا يقول خذنا القعود عن المصرة والإسلام للهلكة جيد هو بمعنى هذا الذي تقدم القعود عن المصرة ما ينصرك والإسلام للهلكة يسلمك للهلكة هذا خذلك يقال فلان خذل فلان أي أنه قعد عن نصرته وأسلمه للهلكة وما قام معه ما قام معه فإذا خذله خذله والله المثل الأعلى فالخذلان في حق الله هو أن يخلي بينك وبين المعصية خلي بينك وبين نفسك ويتركك لنفسك ويكلك لنفسك قال لكن هذا الخذلان اللغوي هذا هو قالوا الخذلان القعود عن المصرة والإسلام للهلكة فمن ذا الذي ينصركم من بعده إذا ترككم الله لم ينصركم ولم يعينكم خل بينكم وبين أنفسكم ووكلكم إليها فمن يعينكم فمن يعينكم قال فمن ذا الذي ينصركم من بعده أي من بعد خذلانه وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أن يعتمد أهل الإيمان على الله لأنه منه النصر سبحانه وتعالى فإذا كانت النصر منه فعلى الله فليعتمد أهل الإيمان وأهل الإسلام وهو يفوض أمورهم إليه في جلب المنافع ودفع المظار فعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقدم الجار المجرور لأجل إفادة الحصر أن يتوكل عليه لا على غيره جل وعلا هذا من فوائد تقديم ما حقه التأخير إفادة الحصر والاختصاص وعلى الله فليتوكل المؤمنون أن يتوكل أهل الإيمان على الله لا على غيره هذا حصر قالوا على الله فليتوكل المؤمنون قيل التوكل أن لا تعصي الله من أجل رزقك وقيل أن لا تطلب لنفسك ناصر غير الله ولا رزقك خازنا غيره ولا عملك شاهدا غيره هذا لا بأس هذا من معاني التوكل والذي يشمن هذا كله وما سمعته تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار هذا معنى يجمع هذه المعاني تفويض الأمر لله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار فما هي فائدة وعلى الله فليتوكل المؤمنون فائدة تقديم ما حقه التاخير إفادة الاختصاص والحصر أي أن الله يختص بتوكل العباد عليه وأن العباد يجب عليه من يتوكلوا عليه لا على غيره توكل من خصائص الرب فلا يقال توكلت على فلان توكلت على فلان هذا لا يصلح. توكل من خصائص الرب من الأفعال التي يفرد بها الرب سبحانه وتعالى فعل العباد. إلا إذا راد به توكيل توكيل أمر إلى فلان هذا الشيء ثاني. لكن ليس سعى هذا اللقب. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هواطيني. إيش عندك؟ هوازن. عبد الكريم بن هوازن. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازنا القشيري قال أخبرنا عبد الله الحسين بن شجاع البزاز ببغداد. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد الهيثم الأنباري قال أخبرنا محمد بن أبي العوام قال أخبرنا وهب ابن جرير قال أخبرنا حشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل سبعون ألفا من أمة الجنة بغير حساب قيل يا رسول الله من هم قال هم الذين لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هذه ثلاث أمور من حققها هنيئا فهو يدخل الجنة بغير حساب لا يكتوون فلا يطلبون من أحد أن يكويهم أن يكويه هذا من أعظم الأسباب ومن الأشياء التي تدل على توكل العبد على الله سبحانه وتعالى لا يكتوي مع أنه جائز أن يكتوي الشخص وأن يذهب إلى من يكويه ما فيه مانع فإنه من الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى شفاء لأمته سع بنار وكي بنار شفاء أمة في ثلاث ومنها هذه كية بنار, وكية بنار ولكن مع ذلك تركه أولى تركه أولى فمن اكتوى خرج من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب وقد كان عمران يكتوي قد كان عمران سلم عليه الملائكة فلما اكتوى تركت السلام عليه تركت السلام عليه فهذه يدل على أن تركه أولى وفعله جائز وفعله جائز مع الكراها وإلا هو يجوز ولا يسترقون كذلك أيضا السين والتاء كما تقدم معكم تدل على الطلب أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم لا يطلبون من أحد لا يسترقون لا يطلبون الرقية من أحد وأما من جاء ورقاهم من غير طلب لا بأس لا يخرج من السبعين فإن رسول الله قد رق ورقي قد رق ورقي رقاه جبريل من غير طلب ولا يسرقون الحديث وليس لا يرقون ورواية لا يرقون ما حالها نعم شادة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ونغله الحافظ عنه لكن الحديث فيه لا يسرقون لا يطلبون الرقية وأما إذا جاء أحد رقاك من غير طلب ما فيه منع نتركه تركوا يرقيك ما فيه من على بس فإن رسول الله قد رقاه جبرين عليه الصلاة والسلام ولا يتطيرون وهو التشاؤم فإن العرب كانت تتشاؤم بالطير نسبة إلى الطير لا يتطيرون نسبة إلى الطير فكانوا يتشاؤمون بالطير إذا ذهب يميناً طيرون الطائر هكذا إذا ذهب يمينا أو ذهب شمالا فيحصل التشاؤم والطير هذا لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يقدم طيرانه ولا يؤخر تجه يمينا أو شمالا لا يجوز هذا الاعتقاد في اتجاه الطير يمين كذا سيحصل وإذا تجه شمال سيحصل كذا هذا اعتقاد جاهلي فرسول الله نهى عنه هذا اعتقاد شركي لا يجوز لا يجوز وأما الاسترقاء جائز أن يسرق الشخص يطلب الرقيه جائز لكنه يخرج من السبعين أما هذا شرك بالله، هذا الأخير شرك بالله، والأول جائز، والثاني جائز، ولكن تركه أولى، فيخرج به الشخص الذي فعله من سبعين، والأخير حرام فعله، الأخير حرام فعله لا يتطيرون، هذا نهي تحريم، هذا نفي وأريد به النهي نهي التحريم، وهذا لا يجوز من فعله فقد وقع في الشرك، قد يكون أكبر قد يكون أصغر. فإن جعل ذلك سبب من الأسباب وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل فهذا شرك أصغر وإن اعتقد أن هذا الذي حصل من الطير يحصل به إذا حصل يمين ما فينا يحصل كذا خلاص مية في وهذا بسبب هذا الشيء لا مسبب آخر ولا سبب آخر لهذا الشيء هذا العياذ ولا شرك أكبر أن هذا هو الذي يقدم ويؤخر وبه يحصل هذا الشيء هذا شرك أكبر أما إذا كان سبب اتجاه هنا وهنا هذا شرك أصغر أن الله هو الذي يقدر الأشياء هل وقع في الشرق ولا شك الحاصل الأول والثاني فيهما نهي عنهما وفعلهما جاهز جائز النهي للقراها فقط حتى لا يخرج الشخص من السبعين لا يختوي ولا يستقيه وينكتوى واحتاج للكي لا بأس بذلك إذا احتاج وقالوا لك ما قالوا لك ما في علاج لبي إلا الاكتوى أنك تكتوي ما في الله هذا فإنه شفاء أمة محمد جعل شفاء أمة محمد الكي لا بأسا يكتوي ولكنه يخرج من السبعين وهكذا أيضا يحتاج ما في أحد جاء من نفسه يرونه مريضا وما في أحد جاء من نفسه يرقيه وطلب الرقيه جائز ويخرج من السبعين وأما الأخير فهذا شرك بالله يخشى عليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى إن وصل به إلى الشرك الأكبر وأما إن كان في الشرك الأصغر فهو يخرج من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ربما يدخل الجنة لكنه آخذ على شركه إن الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وإن كان أصغر فإنه يآخذ عليه ويسل عنه ويسأل عنه هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وليس معنى أنه سيكون إلى النار لابد لا هو تحت المشيئة لكنه يؤاخذ على هذا ومن أهل العلم يقول هو يدخل النار ثم مصيره إلى ثم مآله إلى الجنة بالشرك الأصغر فإنه لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به فهو يدخل النار ومحص ثم ما آله بالشرق الأصغرية الجنة لكن يمحص في النار والذي يظهر أنه آخر يقرع عن هذا الفعل لماذا فعله وهذا شرك أكبر ولا يعفع شرك أصغر ولا يعفع عنه مباشرة وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فقال عكاش بن محصن يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم لأنها منزلة عظيمة الناس ترفع رؤوسها أو رؤوسهم لها يرفعوا رؤوسهم لها يتطلعون لها سبعون ألف يدخلوا الجنة بغير حساب كل واحد يريدها يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام آخر فقال يا رسول الله دعو الله يجعلني منهم فقال سباقك بها عكاشا وهذا ليس بمنافق الذي قام على الصحيح وإنما أراد رسول الله سد الباب حتى لا يقوم من ليس أهلا لها ويقول يا رسول الله دعو الله أن يجعلني منها منهم سد رسول الله الباب حتى لا يقوم من ليس أهلا لهذا الشيء وليس بمنافق هذا الرجل لو كان منافقا ما قال هذا يا رسول الله يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى المنافقون أولئك معرضون عن الخير ما هم حول هذا الخير لكن رسول الله أراد أن يصد الباب والله أعلم ثم قام آخر فقال يا رسول الله دعوا الله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشا وتلطفها ذيد على إيمانه يا رسول الله دعو الله يجعلني منهم رأى عكاش سبق أراد يسبق أيضا كذلك ويحظى بهذه الفضيلة العظيمة والله أعلم قد يكون هناك سباب أخرى منعت رسول الله من هذا الأمر والله أعلم فقال سبقك بها عكاشة قال أخبرنا أبو بكر ابن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي ثوبة قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب السائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن حياه بن شريح قال أحدثني بكر بن عمر عن عبد الله بن هوبيرا أن سمع بثمين الجيشاني عندي حياة الحيوة سيكون نعم صدقت عندي حياء بن شريح وإلا هو حيوة بن شريح حسن في النسخة التي عندنا حياء النسخة بعبد الرحمن يقول حيوة بن شريح هذا المشهور عن حيوة بن شريح قال حدثني بكر بن عمر عن عبد الله بن هبيرة أنه سمع باتميم الجيشاني يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ما معنى تغدو أم ما معنى تروح مرد الرحمن تذهب تغدو تذهب أحسنت وتروح ترجع وهذا فيه العمل بالسبب فإن العمل بالسبب لا ينافي التوكل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما هذا الطير فإنه يغدو ويرجع أي يذهب يعمل يطلب رزق رزق الله سبحانه يعني يذهب يطلب رزق الله جل وعلا ثم يرجع بالخير الكثير ففيه الحث على العمل بالسبب وأن العمل بالسبب لا ينافي التوكل تغدو وتروح. هذي فيه فضيلة التوكل أيضاً كما في الحديث المتقدم حديث عمران الحسين إلى هنا قال هل يجوز المكوث في البيت لوحده أو المكوث في البيت هل يجوز المكوث في البيت لوحده إن كان يخشى على البيت من السرقة والتلف نعم يبقى حارساً عليه ما فيه مانع إن أمن على نفسه ويبقى حارساً على البيت يرجى أنه لا بس حتى لا يعتدي أحد على أثاث البيت أو يعبث بالبيت وأنه يسعى عن النوم هذا ربما يبقى للحراسة لقص الحراسة لا لقص الوحدة في النوم وإنحتاجنا لنا قليلا ثم يرجعنا حراسته جيدة قال ما حكم أكل لحم الطير البحري لا بأس ما فيه مانع أن يأكل لحم الطير البحري لكنه ما هو لذيذ قد أكلناه ما هو لذيذ ما في لذة فيه قوي هكذا ولا لذة فيه أما ما يقوله أهل البلاد المشبك المشبك هذا ما فيه دليل يمنعون أكله من أجل أنه مشبك وإنما أن يسعى صلى الله عليه وسلم عن الطيور التي لها مخالب تصطاد بها تستعين بها فحرم كل ذي مخلب أو مخلب من الطير مخلب من الطير وكل ذي ناب من السفاعة أما هذا ما له مخلب النسور والصقور لا يجز أكلها أما هذا الطير فهو مهو من هذا الباب لا بأس أن يؤكل من اشتهى أن يأكل يأكل لكن لا تخلص الغاز عندنا فعل لا بابورة وفعل شيء يطبخ فيه من هو أعبد الصحابة يصفون عبد الله بن عمر الشوكاني أتعمد قال له عابد الصحابة هكذا عابد الصحابة لكن هل هذا على الحصر هذا احتاجنا نظر أنه أعبد يؤتى باسم التفضيل الذي يفيد المشاركة وزيادة وإنما قال عابد الصحابة عابد من عباد الصحابة وما قال أعبد الصحابة فلا شك أنه عابد من عباد كان يصوم كثيرا ويقوم كثيرا رضي الله تعالى عنه أما أعبد ما أعلم من نص على أنه أعبد الصحابة قال ما هو الجمع بين سبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا تزون قدم عبد يوم القيامة حتى يصنعون أربع الذي يظهر أنه مستثنون يدخلون الجنة بغير حساب وهذا يسأل هذا يعتبر حساب العرض حساب يعتبر شيء من هذا لكن النقاش هو الذي يعدى به من نوقش الحساب فقد عذب وأما الحساب هذا حساب الله سماه فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي تعرض عليه أعماله عرضا تعرض عرضا عليه من غير نقاش أما من نوقش الحساب فقد عدب وإنما يقول فعلت كذا وفعلت كذا تعرض عرضا عليه هذا الحساب اليسير فسوف يحاسب حسابا يسيرا كما جاء في حديث عائشة قال رجل جامع امرأة ثم نزل منهم منه من في ثوبه في بعض جزاء ثوبه نقاب خرت في ثوبه ثم غسل بعضها ولم يرى الأخرى وهو فيه لكن لا يدري ثم صلى فهل صلاة صحيحة أم لا نعم صلاة صحيحة إن جهل الموضع ما يدري صلاة صحيحة وينبغي أن يغسل الثوب إذا جهل الموضع ما فيه موضع يعني يغسل ما يدري وينه يغسل الثوب كله يخرج من الحرج ويغسل ثوبه كله يعلم أن بقي نقاط لكن ما يدري إن هذه النقاط فتش الثوب ما يدري وإن هي يغسل الثوب إذا جاهل الموضع مع اليقين بما سمعته بوجود هذه الأشياء أو هذا الشيء فإن صلى فيه صلاته صحيحة فإن المني ليس بنجس ولكن ينبغي يغسل الثوب منه إن كان رطبا وإن كان يابسا يفرق الثوب قال إذا كوى الرجل نفسه بنفسه هل يخرج نعم يخرج لا يكتون لا يكتون عام سواء كوى نفسه أو كواه غيره وإنما الاسترقاء إذا رق نفسه ما يضره وإذا استرق ضره إذا رق نفسه لم يضره وإذا استرق ضره ضر من حيث الحديث المذكور ولا الجاز يجوز حيث الخروج إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إلهنا استخبرك.